Yeah. إذا لم يعلم العلماء حكمتها سموها بالأحكام التعبدية بالأحكام التعبدية ولهذا لو قال لك القائل ما الحكمة في أن تكون الصلاة الظهر أربعا دون ثمانيا دون ثمان هذه تعبدية ما. ما. ليس للعقل فيها مجال هذه تعبدية فهم يقولون ان علمت حكمة الحكم فهو حكم معقول المعنى مع ما في من التعبد لله وان لم تعلم فهو حكم ايش تعبدي ليس لنا أمامه الا التعبد وايهما اقوى في التعبد الامتثال للحكم التعبدي او للحكم المعقول المعنى الاول اشد الاول ابلغ في التذلل ان تقبل الحكم وان لم تعرف حكمته هذا ابلغ لان كون الانسان لا يقبل الحكم الا اذا علم حكمته فيه نوع من الشرك وهو عباده الهوى وانه اذا وافق الشيء هواه وادرك حكمته قبله واطمئن اليه ورضي به وان لم يكن صار عنده فيه تردد وانظروا إلى الناس اليوم تجدوا أن أكثرهم يطلبون العلة العقلية العلة العقلية حتى إن بعضهم تقول قال الله ورسوله يقول طيب وش الحكمة وش الحكمة طيب أنت معمور إن كنت مؤمنا أن تكون الحكمة عندك قول الله ورسوله ولهذا لما سؤلت عائشة ممير رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بماذا عجبت كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذن هذه الحكمة إذا اعجبنا بهذه الحكمة لا يمكن لأحد أن يتكلم لكن إذا ذهبنا نجيب, نجيب علا المعقولة قد تكون مقصودة للشرى وقد لا تكون أوردوا علينا وناقضوني وكلما لان هؤلاء لان هؤلاء انما يريدون الجدل فكلما كان فكلما اتيت بعله نعم نقضوها نقضوها ولهذا نقول كل من سال ما الحكمة في هذا نقول الحكمة قول الله ورسوله ان كنت مؤمنا هكذا ان كنت مؤمنا لان الله يقول عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره وبهذا نسد عليه الباب ان اراد او حاول ان يجادل فإيمانه قوي ولا ضعيف إيمانه ضعيف لا شك لأن فرض المؤمن ان يقول سمعنا واطعنا خلاصه القول ان باب الحكمه باب عظيم ينبغي للإنسان أن يعقله وأن يؤمن به ايمانا تاما وأن يعلم أن أفعال الله مقرونة بالحكمة خلافا لمن قال إن أمره وفعله لغير حكمة بل مجرد المشيئه فإن في هذا من تنقص الله عز وجل ما هو معلوم طيب قال فهو الحكيم الوارث الوارث هل جاء في القرآن اسم الوارث؟ جاء بالجمع جاء بالجمع وبالفعل انا نحن نرث الارض ومن عليها وكنا نحن الوارثين وكالوارث مناه الذي يرث من من قبله ولا شك ان الله هو الاخر الذي ليس بعده شيء فاذا كان الاخر الذي ليس بعده شيء لازم ان يكون الوارث لكل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الوارث لكل شيء. كل من سواه، فإن الله سبحانه وتعالى بعده، والآخر الذي ليس بعده شيء. هذه الآيات الثلاثة كلها ثناء على الله عز وجل، وقد اعتاد المصنفون رحمهم الله أن يبدأوا مصنفاتهم. مصنفاتهم بالثناء على الله عز وجل ثم بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم لأن القصد الأول هو الله عز وجل القصد الأول هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم دال على الطريق الموصل إلى الله فكان حقه بعد حق الله سبحانه وتعالى نعم لا لا ما نكتب عز نقول ان يكون الانسان يقبل الشيء يتعبد به عرف الحكمه من المعرف هذا هو المتعبد حقيقه اما الذي لا يتعبد الا اذا عرف الحكمه فهذا ناقص لكن معرفه الحكمه قد تزيد الانسان ايمانا قد تزيد الانسان ايمانا لا شك اذا عرف اصغر الشريعه وحكمها ازداد رغبه فيها وطمانينه بها ودفاعا عنها ودعوه اليها <تصفيق> هذا يزداد علم يزداد علما لا شك لكن أنا أقول ما ليس كل من عرف الحكمة يضعف إيمانه قد تكون معرفة الحكمة زيادة في الإيمان وزيادة في التعبد ايضا لكن أصل التعبد الخضوع للشيء سواء عقلت معناها من المتقدس نعم نعم هنا نعم. من الايه هي نعم نعم لا لا ذكرنا ان الحوادث ذاتها حسيه عقليه نعم التعوديه الذي ذكرنا ان تعوديه لان بريئ انش ان ايش لان بريئ خمس ساعات يعني الى واحد قلنا اذا لكن هناك شيء نعلم أننا لن نصل الى شيء مثلا نقض الوضوء بلحم الإبي كثير من العلم قالنا تعبد عدم الصلاة في الحمام كثير من العلم قالنا تعبد هذه ممكن أن نحاول معرفة الحكمة لكن الصلاة الآرب هذه لا يمكن لو حاولنا لن نتلقى محاولة الوصول إلى الحكمة قد تكون كمحاولة الوصول الى معرفة كيفية سبب الله. نعم. يذكر في يعني في في جملة من الأحكام التي ذكر عنها العلم المتقف بأنها يعني متعبدية ومنها يعني بعض الصلاة بأنها يذكر يشرب من العين والحكام والدنيا سبته بالجو ومن سبته الوقت لها دعنا من من توقيتها هي تكون أربعة. أربع ركعات لماذا لم تكون سته هل تكون يعني من هذا العدد هذا يناسب يعني انا كيف انا ساعج فيها ما نبشت نخليها سته ولا اربعه لا فيها شيء ما يمكن الحقيقة لان يعني يكون من باب التعنت محاوله العده نعم صحيح التوقيت بخمسه اوقات الفجر مثل الظهر قد يجد اسان مناسبه قد يجد اسان مناسبه وقد يجد المناسبه واضحه في بعضها دون بعض فصلاه العصر مثلا قد لا تستطيع ان ان تعري المناسبه لكن الظهر والمغرب والعشاء والفجر نعم قال الله تعالى على بس الله فيعلم. فيعلم في في بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم ان الاستدلال على الخالق له طرق غير ايش غير الحوادث فحصر الدليل بالحوادث على وجود الخالق فيه قصور وسبق لنا ايضا تنزيه الله عز وجل في كلمه سبحان وان الله ينزه عن شيئين عن النقص في صفاته وعن مماثله المخلوقين فيها النقص في صفاته فلا نقول مثلا إن علمه مسبوق بجهل أو أنه يلحقه مستيام عن مماثله المخلوقين لا نقول إن وجه الله عز وجل كوجه المخلوق وسبق لنا أن الله حكيم وأن هذا هذا الاسم معقود من الحكم والإحكام الاحكام الذي هو فعل الحكمة أو وصف الحكمة والحكم الذي هو قرار. وذكرنا أن حكم الله انقسم إلى كوني وشاري وذكرنا الفرق بينهما وذكرنا أيضا أن الحكمة إما الصورة التي يكون عليها الشيء وإما الغاية التي يكون من أجلها الشيء وعلى هذا فالحكمة تكون في الحكم الكوني صورة وغائر وفي الحكم الشرعي صوره وغائر وسبق لنا أن الله تعالى هو الوارث وأن الوارث توازي الآخر لأن الوارث معناه الذي يرث كل شيء ويلزم من إذن كل شيء أن يكون بعد كل شيء وليس هذا أن الله يفنى لا الله لا يفنى أبدا لكنه الآخر الذي ليس بعده شيء قال ثم الصلاة والسلام سرمدى ثم أي بعد الثناء على الله أثمي بذكر حق الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بالصلاة والسلام عليه وأعظم حقوق البشر حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحقه من الوالدين وأحقه من العقارب بل وأحقه من النفس ولهذا يجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس فيجب فداؤه بالنفس عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الخلق يجب فداؤه بالنفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلق يجب تقديم محبته على النفس إلا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يؤمن الإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم ولا يمكن أن يؤمن الإنسان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه حتى من نفسه ثم الصلاة والسلام سرمدا يعني أبدا الصلاة تكلم العلماء رحمهم الله في معناها ولكن اصح الاقوال فيها ما قاله أبو العالي الرياح هي أنها ثناء الله على عبده في الملائِ الأعلى. هذه الصلاة. صلاة الله على رسوله يعني ثناؤه عليه في الملائِ الأعلى. وإيش معنى ثناء على في الملائِ الأعلى؟ أي أن الله تعالى يذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة عند الملائِكة ويثني عليه. هذا معنى ثناء، عليه في الملائِ الأعلى. وهو أخص من مطلق الرحمة لأن الرحمة عامة لكل أحد كل المؤمنين مرحومون لكن هل كل المؤمنين مصلى عليهم ها؟ نشوف أخبر الله بأنه يصلي علينا هو وملائكته لكن الرحمة أعام ولهذا اتفق العلماء على انه يجوز ان تقول اللهم ارحم فلانا واختلف هل يجوز ان تقول اللهم صل على فلان ولكن الصحيح جوازه ما لم يتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فان اتخذ شعارا لهذا الشخص المعين فهو ممنوع لانه خصه بخصيصه يفهم منها معنى فاخد على كل حال الصلاة غير الرحمة أخص من الرحمة ويتناء الله على عبده في الملأ الأعلى فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت اللهم صلي على محمد فإن الله يصلي عليك كم مرة عشرة يعني إذا سألت الله أن يثني على رسوله مرة واحدة قلت الله عليك عشرة مرات نعم إذن الصلاة على الرسول معناه ثناء الله عليه في الملأ الأعلى فإذا قلت اللهم صل على محمد فالمعنى اللهم أثن عليه في الملأ الأعلى. السلام السلام بمعنى السلامه من كل آفة والسلام على الرسول صلى الله وسلم من كل آفة إذا إن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فما معنى السلامة أو فما معنى الدعاء له بالسلامة فالجواب أن دعاءنا له بالسلامة يشمل السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة والآخرة إذا لم يسلم الله البشر هلك ولهذا كان الناس يمرون على الصراط وكان دعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم اللهم سلم ايضا في الدنيا تدعو أن الله يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف ذلك يسلمه من العدوان عليه على جسده افليس قد ذكر في التاريخ ان رجلين أراد ان يستلب جسد النبي عليه الصلاة والسلام إذن فأنت تدعو الله ان يسلمه حتى في الدنيا يسلم جسده ثم ربما يقال إن المسألة أوسع من ذلك بأن تسأل الله تعالى أن يسلمه في الدنيا أن يسلم شريعته سلم شريعته من أن, من أن ينارها أحد بسوء، لأن شريعة الإنسان لا شك أنه يذود عنها كما يذود عن, عن نفسه الإنسان يذود عن مبدئه وعن شريعته وعن طريقه كما يذود عن نفسه وما أكثر الذين يستمتون من اجل تحقيق دعوته نعم اذا فالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول يكون في الدنيا والاخره ويكون بسلامتي عليه الصلاه والسلام نفسه وبسلامتي شريعته ثم الصلاه والسلام سرمد على النبي النبي هلوا بالهمز وخفف أو باليال التي أصلها الواو قيل إنه إن أصله أصله من النبوة من نبا ينبو نبوا وهو الارتفاع لأن نبا بمعنى ارتفع ولا شك في ارتفاع رتبة النبي وعلى هذا فيكون النبي أصلها النبي لكن اجتمعت الواو مع الياء وسبقه لام بالسكون فقلبت الواو ياء فصارت النبي وقيل انه من النبأ بمعنى الخبر لان النبي منبئ ومنبئ ولكن سُهلت الهمزه الى ياء لكثرة الاستعمال فأصلها النبي ثم سهل فصارت النبي وقد ذكرنا قائده انه اذا احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا فنقول هو مشتق من هذا ومن هذا لان النبي رفيع المنزلة وهو ايضا منبع ومنبع على النبي المصطفى تنزي هدى. طيب المصطفى يعني المختار لأنه مقوض من الصفوة وصفوة الشيء خياره فهو صلى الله عليه وسلم مصطفى أي مختار على جميع الخلق فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والرسل أفضل الخلق والدليل على أنه أفضل الرسل أولا أن الله تعالى قال وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه فالتزموا بذلك قال أأقررتم وأخذتم على ذلك من أصلي. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فهذه العلمة صريح في أن محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء وانه يجب عليهم اتباعه لان الذي جاء مصدقا لما معهم هو من الرسول عليه الصلاه والسلام ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم كما قال الله تعالى ونزلنا عليك كتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الدليل الثاني انه في ليله المعراج لما صلى الأنبياء من كان إمامهم كان إمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهو صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام ولهذا نقول المصطفى إذا قال قائل أليس الله تعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا والخلة أعلى أنواع المحبة فما الجواب نقول بلى لكنه قد اتخذ أيضا محمدا خليلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فإن قال قائل أليس الله تعالى قد كلم موسى تكليما فالجواب لا ولكنه أيضا كلم محمد صلى الله عليه وسلم تكليما إذا كان كلم موسى وموسى في الأرض فقد كلم محمد ومحمد فوق السماوات السبب فما من صفة كمال لنبي من الأنبياء إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها أو خير منها وما من آية لنبي إلا كان لمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها أو لأتباعه ومعلوم أن الكرامات للأتباع كالمعجزات للنبي المتبوع طيب فيه كلمة يقولها من يزعمون أنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون محمد حبيب وابراهيم خليل محمد حبيب وابراهيم خليل هذا نقص نقص بجانب الرسول عليه الصلاه والسلام لان كله اعلى من المحبه ولهذا نقول ان الله يحب المحسنين والمتقين ولا نقول انه خليل للمحسنين والمتقين يحب الأنبياء ولا نقول إنه خليل لهم إلا لمحمد وإبراهيم ومن سواهم من الأنبياء لا نثبت لهم الخلة نثبت لهم المحبه لا شك ونثبهم من والمحسنين والمقصطين وما أشبه ذلك لكن الخلة أعظم وأكمل قال كنز الهدى كنز الهدى يعني أن رسول عليه الصلاة والسلام هو الكنز لكن ومه كنز الذهب قلت الظهر ولكنه كنز الهدى أي هدى هو هدى الدلالة والإرشاد فالنبي عليه الصلاة والسلام هو العلم والمنار الذي يهتدى به لكنه ليس كنز الهدى بمعنى التوفيق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا أبدا لو استطاع ان يهدي احدا لهدا عمه أبا طالب الذي احسن اليه ودافع عنه وناضل عنه وحماه ومع ذلك كان يقول له عند موته يا عم قل لا اله الا الله كلمه واحجرك بها عند الله ولكنه والعياذ بالله قد حقت عليه كلمه العذاب فلم يقل هذا وإنما كان اخر قوله هو على مله عبد المطلب فأبا ان يقول لا إله إلا الله ولكن من أجل أن هذا الرجل دافع عن الإسلام وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه جازاه الله عز وجل بجزاء لم يكن لغيره من الكافرين فآذن الله لنبيه أن يشفع فيه فشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب فكان في رحصاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه اعوذ بالله وهو اهون اهل النار عذابا اذا كان الدماغ اعلى ابعد ما يكون عن النعليه يغلي فما بالك بما تحته ولهذا نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كنز الهدى هدى العلم والدلالة دون التوفيق والعمل فإنه لا يستطيع أن يهدي احدا هداية توفيق وعمل وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ففي حق غير رسول من باب أولى يعني نحن لا نملك هداية الناس هداية توفيق إنما علينا أن نهديهم هداية دلالة وإرشاد وعصر ونسأل الله أيئينا على على ذلك ما أكثر ما أضعنا حتى في الدلالة والإرشاد لكن نحن وظيفتنا أن ندل ونرشد ونبين وندعو ونأمر وننهى ونغير وكل هذا بقدر الاستطاعة فهنا بيان ودعوة وأمر وتغيير كثير من الناس يظنون أن معناها واحد وليس كذلك البيان أن تبين بيانا عاما للناس والدعوة أن تقول افعلوا يا أيها الناس وتدعون تدعون كالذي يدعو الغنم للشرب وما أشبه ذلك تأمرهم تقول يا فلان افعل كذا فالأمر أخص من مجرد الدعوة بعد ذلك أعلى شيء هو التغيير إذا رأيت مثل آلت له ما تنهى أن أتكون له ولا تستعملها ما لا تصنع تأخذها وتكسرها تأخذها وتكسرها وكل هذا والحمد لله منوط بالاستطاعة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإلا لم يستطع فبلسانه فإلا لم يستطع بقلبه طيب وآله وصحبه الأبرار آله من هم الآل نقول الآل تطلق على معاني وأصح ما نقول فيها أنها إن قرنت بالأتباع فالمراد بها المؤمنون من قرابته إن قرنت بالأتباع مثلا نقول وآله وأتباعه وإن لم تقرن بالأتباع فالمراد بآله أتباعه على دينه ويشمل المؤمنين من قرابته هذا هو أصح ما قيل في الآية عبارة المؤلف فيها ذكر الأتباع لا الأتباع ما فيها إذا فنقول المراد بآله من أتباعه على دينه في التشاهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من المراد أتباعه على دينه لأنه لم يذكر اتباع لكن إذا قلنا اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإستان صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته المؤمنين من قرابته وقد قال الناظر آل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا قرابته أو لو لم يكن آله إلا قرابته يجد وجهان صلى المصلي على الطاغي أبي لهب لأن أبا من قرابته لكن الصواب ان الذين قالوا إن الآل هم القرابة لا شك أنهم يردون المؤمنين المؤمنين من قرابته لأنه لا يمكن لأي مؤمن أن يقول إنني إذا قلت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد أنني أقصد أبا لهب ابدا لا يمكن نقول هذا ويجب علينا أن نتبرأ من ابي لهب ومن غيره من أقارب الرسول عليه الصلاه والسلام ممن مات على الكفر نعم نعم إيش لا ظهر من أوصافه ظاهر انه من أوصافه والغريب ان بعض الناس سبحان الله العظيم قال المصطفى وقال المصطفى مع ان الصحابه رضي الله عنهم اشد منا تعظيما للرسول عليه الصلاه والسلام وأعلم منا بمناقبه ما قال ابو هريره قال المصطفى ولا قال اي واحد من الصحابه كل يعني كل كتب الحديث يقول الصحابي قال رسول الله قال نبي الله قال ابو القاسم وما اشبه ذلك لكن الناس في الوقت الحاضر يبتلوا بصيارة الالفاظ ولم ينظروا إلى من سبقهم لم ينظروا إلى من سبقهم والحقيقة أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى من سبق مثل بعض الناس الآن إذا أراد أن يقول قال الله تعالى يقول قال الحق قال الحق وهذا قول الحق لا شك أن الله الحق المبين لكن يا أخي قل قال الله النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أعلم, أعلم بالله منك واشد تعظيما لله منك إذا أراد أن يتحدث عن الله عز وجل بالحديث القدسي وش يقول؟ قال الله تعالى قال الله تعالى أنا شرك عن الشرك ما, ما قال قال الحق لكن بعض الناس يريد أن يجدد ولكن التجديد في مثل هذه الأمور لا ينبغي اتباع السلف في هذه الأمور أولى من من التجديد. نعم. ايش نعم. نعم. لكن لا لكنهم متفقون على أنه لا يعبد بحق الله. لا هذا عن جهل نعم. هذا عن جهل. نعم. منين؟ الصحيح أنهن من آلهم. صحيح أنهن من آلهم. نعم. نعم. لا. يفيد أن الكافر قد يجازى. ولا ما يقبل من عمل. لكن قد يجازى كما يجازى في الدنيا إذا أحسن الكافر فقد جازه الله تعالى في الدنيا بدفع المصائب عنه أو حصول المطلوب أو كثرة المال أو كثرة الأولاد. نعم ما في بأس يعني هذا ورد في انتلاف السنة سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده ضاع نفسه سبحان الله وبحمده زنت عرش سبحان الله وبحمده مدد كلمات لا بأس يعني يقالها نعم يعني أصلًا السنة يحب لكن من أما المحبة الدنيئة يكون مثله والدان عاصيان فيحبب بكر وعمر وإثمان أكثر منهما المصطفى هو اسم المطعوث إيش؟ يعني إيش؟ اسم المطلوب. ما هو؟ ما هو؟ مصطفى نعم وهل مراد في هذه المحل؟ وهل معنى المطعوثين؟ الا وما المصطفى؟ الله المصطفى من من الخلق؟ صفوه من الخلق صفوه الخلق قال لك الملائكه يا مريم ان الله اقرا القران <تصفيق> يا مريم ان الله اتفاكي فطهرتي واصطفاك على لسان عربي هنا الطاء بدل من الفاء طار... الطاء بدل من بدل من التاء لعلة تصريفية اوصاه على محل نعم نحن قلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أقل أهل النار عذابه نعم أيضا أقل من عصاة المؤمنين ولا لا لا أقل أهل النار عصاة المؤمنين ما يسمون أهل النار أهل النار لا يدخلون النار ولا يسمون أهلها أنت الآن تيجي مثل عنيزة تقوم به يومين ثلاثة وتمشي سممنا أهل عنيزة لا أهل النار هم أهلها المخلدون فيها نعم وقال المؤهد رحمه الله تعالى وما الصلاة والسلام استرمد على النبي المستقات وآله وصحبه الأبرار معاد التقوى مع الأسرائي وبعد فعلم ان كل العلم الفرعي للسوحيد تسمع نظم لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي فيعلم الواجب والمحالة الجائز في الحقه تعالى وقال في العلم أن في أن يعتموا في صفر ذا لأنه يسهل الحق كما روك للسمج ويشي من بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم الصلاة والسلام سرمدا ما هي الصلاة يا إمجاد الصلاة أصفر في أخوان فيه أنه تنع الله على عرضه في مرأ العالم أحسن القائلون بأنه الرحمة هل قولهم صحيح أو ضعيف ضعيف طيب ما الذي يضعف يا بندق <تصفيق> نعم نعم والعطف يقتري المغاية وجه آخر نعم أن العلماء اتفقوا على جواز الدعاء بالرحمة لأي شخص من المؤمنين واختلفوا في جواز الصلاة وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة طيب السلام مهند كيف السلام على رسول الله سلام؟ السلام عليكم في تكون تكون نعم صح. ما هو الدليل على احتياج الأنبياء للسلامة يوم القيامة الاخر اسمك؟ يلا عبد السلام. ما شاء الله مطابق السلام وبرسلان. يلا. ما تدري؟ ما حضر تمز؟ ها؟ نعم. عند الصراط. يكون اللهم سلم ودعاء الرسل يومئذ اللهم, اللهم سلم اللهم سلم طيب ما وجه كون سلامه الشريعه سلامه للمشرق نعم احمد لأن شريعة الانسان يكون احرصا ما يكون يعني على حفظها وحفظ هذه الشريعه التي جاء بها يعني من حفظ المرسل طيب إذا لان عدم السلامه قدح في الشريعه والقدح في الشريعه قدح في المشرع نعم طيب قوله واله من مراد بالال يا عادل في كل سياق تاتي الا اذا قلنت بالاتباع لماذا في فقلت إذا قلت على آله وأتباعه فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته وإذا قلت آله فالمراد أتباعه المؤمنون من أهل بيته لماذا يعني فصلت؟ لأن الأتباع نعم الان فبعد لا لا ما عندي ما وصلنا الى هذا يا هدايه الله نعم يقول قال النبي لا الرحمن كان لا نعم صح لأنها إذا جمعت مع فاع فالعطف يقتضي إيش المغاير وإذا ذكرت وحدها فهي صالحة للعموم طيب قال المغالب رحمه الله الأبرار وصحبه ما, وس... ما... ما شرحناها بس. طيب الصحب والصحاب والصاحب في اللغة العربية تدل على المرافق الملازم المرافق الملازم ولهذا قلنا إن أصحاب النار هم أهلها الخالدون فيها ولا يكون, ولا يكون الإنسان صاحبا إلا بملازمة طويلة إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مجرد الملاقات مع الإيمان به تكون بها الصحبة فالصحابي من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك حتى وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة فهو صحابي الأبرار جمع بر وضدها الفجار قال الله تعالى كلا ان كتاب الفجار في السجين وبعد ذلك قال كلا ان كتاب الابرار لفي عليين فالابرار جمع بر وضده, وضده الفاجر والبر في الاصل كثير الخير ومنه قوله تعالى انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم فالابرار هم كثير العمل الصالح الذين اكثروا من الاعمال الصالحه ولا نعلم احدا من الخلق اكثر عملا في الصالحات من الصحابه رضي الله عنهم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ويجب علينا نحن خلف الأمة أن نعرف لهؤلاء السلف حقهم وقدرهم وأن نحترمهم في أقوالهم وأفعالهم ما وجدنا لها مكانا في الاحترام ومن المؤسف أن من الخلف اليوم ولا سيما بعض المدعين للاجتهاد الذين يرونهم أنهم مجتهدون على الإطلاق وأنهم كالثريا بالنسبة للثراء مع العالم الآخر من المؤسف أن هؤلاء عندما تقول لهم قال فلان من الصحابة المعروفين بالفقه والعلم يقول لهذا تقول الصحابة ولا نوافق أشمت أشمت الله بالعدو الاعداء كيف قل صحابي وبهذه البساطة تتكلم بهذا الكلام قل صحابي ولا نعلم ولا نعمل به حتى إن بعضهم قال إن الأذان الأول للجمعة بدعة يا ولد سنه الخليفة الراشد الذين امنوا باتباع عثمان بن من عدفاء قرية ما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام اذا حكم على خليفة المسلمين الثالث وعلى المسلمين عموما بالضلال لاني لا اعلم الى في هذه ان أحدا من الصحابه انكروا على عثمان هذا الأذى فيكون الصحابه المجمعين على ضلال على اقارب الضلاله ويكون الخليفة الراشد ضالا لان كل بدعه ضلاله وهذا والعياذ بالله غرور بالنفس وزهو ولا شك ان من فرافع إلى هذا الحد سوف يضعه الله وأن من تواضع لله رفعه الله يجب أن نعرف لهؤلاء يسأل حقهم ومنزلتهم عند الله وفي العلم وفي العبادة صحيح إذا قال أحد قولا مخالف للإكتب والسنه هو غير معصوم فلنا أن نرد لكن نرده مع الاعتذار نرده مع الاعتذار عنه اما ان نرد بهذه الوقاحه في امر اجتهادي قد يكون الصواب مع الصحابه لا معك فهذا غلط حدثني بعض الاخوه انه جاءهم رجل وقال لهم ان التكبير الله اكبر الله اكبر لا إله الا الله والله أكبر, أكبر, اكبر الله اكبر الله الحمد هذا لا ليس بصحيح ولا تقول هكذا لماذا قال له ما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام و أنه مروي عن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما خليفتان من خلفاء المسلمين أن صفه التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر والله الله اكبر الا نحن و على ابن مسعود او غير من الصحابه التكبير ثلاث مرات كيف نقول ان هذا لا يقال لانه قول صحابي ليس في حديث عن رسول قول الصحابي خير من قولي. أنا لا أقول عين هذا القول لكن أقول لا تمكن هذا القول لأن النكار يحتاج الى دليل وقول الصحابي إذا أنا مخالف الدليل دليل على قاعدة الإمام أحمد حنبل رحمه الله وعلى ظاهر الأدلة العامة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالمهم أنني احثكم بارك الله فيكم على الحذر من هؤلاء وطريقتهم الذين لا يقيمون وزنا للسلف الصالح ولا يحترمونهم ويعدون القول منهم كقول السوق من الناس اليوم فان الواجب ان نحترم اقوالهم واذا رايناها مخالفه للدليل نطلب لهم ايش العذر ونقول لعله لم يبلغ لعله تأول ولهذا الصحابة رضي الله, عنه رضي الله عنهم علموا أن عثمان بإتمامه الصلاة في ميناء ليس على صواب ولأن مع ذلك ما شنعوا عليه ولا انفصلوا عنه في الصلاة بل أتموا الصلاة من هذا الطراز الحقيقة لو ضيعت لكم الدرس لكنه هذا مفيد من هذا الطراز أننا رأينا في المسجد الحرام أقواما إذا صلوا خمس تسليمات انصرفوا لماذا قال لأن هذا مبتدع هذا الإمام مبتدع السبب قال قالت عائشه رضي الله عنها لم يكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة إذا فما زاد على ذلك فهو بدعه إن هذا لا يقال لأنه قول الصحابي ليس في حديث عن رسول قول الصحابي خير من قولك أنا لا أقول عين هذا القول لكن أقول لا تمكن هذا القول لأن الانكار يحتاج إلى دليل وقول الصحابي إذانا مخالف الدليل دليل على قاعدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعلى ظاهر الأدلة العامة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم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 ونقول لعله لم يبلغ لعله تأول ولهذا الصحابة رضي الله عنهم علموا أن عثمان بإتمام هذا الصلاة في لنا ليس على صواب ومع ذلك ما شنعوا عليه ولم انفصلوا عنه في الصلاة بل أتموا الصلاة من هذا الطراز الحقيقة لو ضيئت لكم الجرس لكن هذا مفيد من هذا الطراز اننا راينا في المسجد الحرام اقواما اذا صلوا خمس تسليمات انصرفوا لماذا لان هذا مبتدئ هذا الامام مبتدئ السبب كما قال قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة طرقه اذا فما زاد على ذلك فهو بدعة وكأنه نسي أن الذي كان لا يزيد على 11 فركعة قال حين سأله السائل عن صلاة الليل قال له صلاة الليل متنا متنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحد ولم يحد ذلك بإيش بعدد مع أن هذا السائل لا شك أنه يجهل العدد كما أنه كما انه يجهل كيفيه ومع ذلك ما حدد له الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا خشيت الصبح لو انت نصلي مئة الركعة فصلي ركعة توتر لك ما صليت ثم نسي ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما جعل الامام ليتم به وهذا امام شرعي مدعول في المسجد الحرام والمسجد النبوي او غير من المساجد وكانه نسي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلى لو كان نبينا عليه الصلاة والسلام قال من زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة فلا تصل خلفه لكان انصراف هذا الرجل على حق لكن أنا له ذلك قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلى فأنا أحذركم بارك الله فيكم من هؤلاء وطريقتهم وأقول إنه يجب علينا أن نحترم أقوال سلفنا الصالح ولكننا لا نعتقد عسمتهم بل نقول إن الخطأ جائز عليهم كما هو علينا أجوز ولكن إذا رأينا خطا بينا مخالفا للكتاب والسنه فإننا لا نقبله ولكن نعتذر عمن علمنا حسن قصده حتى من بعد الصحابة يعني فيها أئمة يخطئون. في أتباع الأئمة لكنهم أئمة في مذاهبهم يخطئون. ولكن هل نتخذ من هذا الخطأ الجفا معهم والكلام ال... ال... الذي لا ينبغي لا ابدا بل إذا أخطأوا اعتذرنا عنهم وقلنا والله نحن لا نتبع إلا ما قامت لي عليه ولكن هؤلاء أخطأوا وربما يكن لهم عذر ومن قرأ كتاب شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن الإنسان العالم تبين له كيف يعامل الائمه والعلماء أما أن نستعز بأنفسنا ويرواح منا كأنه رسول يوحى إليه فهذا خطا عظيم والغالب أن هؤلاء يحرمون بركة العلم ولا أعني ببركة العلم أن لا يكون عندهم علم واسع قد يكون عندهم واسع, عندهم علم واسع. لكن يحرمون بركته من خشة الإنسان لربها عز وجل وإنابته إليه والحقيقة أن العلم أن العلم إذا لم يثمن خشة الله عز وجل والإنابة إليه والتعلق به سبحانه وتعالى واحترام المسلمين فإنه علم فاقد البركة بل قد يختم لمن سلك هذا المسلك بخاتمة سيئة مثل ما علمنا أناسا علماء فطاحل لكنهم العياذ بالله ختم لهم بسوء الخاتمه لأنهم اعتزوا بانفسهم وفخروا بانفسهم وازدرو غيرهم وهذا خطير جدا نسال الله ان يعافينا واياكم منه وان يعافي بقيه أخوان المسلمين من ذلك نعم يقول ابرار معادن التقوى مع الاثاري المعدن اصل الشيء ومنه معادن الارضيه التي هي اصل هذه الجواهر النفيسه التقوى ما أصلها وقوة أصل التقوى وقوة ما من الوقاية وهي أي التقوى اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله هذا أجمع ما قيل فيه اتخاذ الإنسان وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى بفعل أوامر واجتناب نواهي إذن فهي اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي هذا أجمع ما قيل فيها لكن أحيانًا يقال بر وتقوى فإذا قيل بر وتقوى صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات إذا قيل بر وتقوى صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المنهيات وإلا إن ذكر التقوى وحدها شملت البر وإن ذكر البر وحده شملت التقوى قال معاذن التقوى مع الاسرار الاسرار جمع السر والمراد به هنا الاطلاع على خفايا العلوم والمناهج المناهج يعني السبل والطرق والاخلاق التي يتخلقون بها فلا احد اعمق علما من الصحابه ولا أحد أقل تكلفا من الصحابة ولذلك لو جمعت كل ما روي عن الصحابة في أبواب العلم لوجدته ينقص كثيرا عن مؤلف من مؤلفات علماء الكلام الذي ليس فيه إلا حشو الكلام الذي لا, لا مفعت فيه بل فيه مضرة أدناها إضاعة الوقت تجد كلام الصحابة رضي الله عنهم سهلا واضحا ثالثاً ليس به تكلف ولا تشدد بل كله بيع سهولة لما أفطر الناس عاد أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه قبل أن تغرب الشمس لأنها كانت غيمة ثم طلعت الشمس قالوا يا أمير المؤمنين إن الشمس قد طلعت قال الخطب سهل الخطب سهل إننا لم نتجانف لإثم كلمة يسيره واضحه واضحة سهلة بينت الحكم والحكمة الخط سهل لان ما تجانف لإثم إذن لا, لا شيء علينا وفي نيات أخرى قال الخط سهل نقضي يوما مكانه نعم فيقول له في المسألة قوله فالمساله مسائل يعني علم السلف رحمهم الله وخصوصا الصحابه وخصوصا خلفاء الراشدين تجده سهلا بينا واضحا حتى النفس يعني ترتد له ولسماعه فهذا ما قال المؤلف الأسرار إذا جمعوا سر وهي المراد بها خفايا العلوم والأخلاق التي تكون عند الصحابة رضي الله عنهم بدون تكلف وبدون تعمر بل بكل سهوله وتجري على النفوس وعلى القلوب مجرا سهلا هينا والله اكبر يسهل من ضماء ويشفي من ضماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد بعد أي بعد ما ذكر من الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله وآله فعلا وبعد هنا مضمومة. ضمة بناء لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه وهذه الكلمات بعد وأخواتها يقول النحويون فيها إنها لا تخلو من أربع حالات أن نحذف المضاف إليه وينوى معناه وحينئذ تبنى على الضم أن نحذف المضاف إليه وينوى لفظه وحينئذ تعرب الحركات غير منونه فتجر في حال الجر وتنسى في حال النصب وما أمكن أن يرفع منها يرفع في حال الرفض لكن غير غير منون لماذا لأنه قد نوي لفظ المضاف إليه والكلمة إذا أضيفت لا تنون كما قيل كأني تنوين وأنت إضافة إضافة فأين تراني لا تحل مكاني طيب الحال الثالثة أن يذكر المضاف إليه فتعرب بالحركات حسب العوامل بتنوين ولا بغير تنوين بغير تنوين الحال الرابعة أن يحدث المضاف إليه ولا, ولا لفظه ولا معناه وحينئذ تعرب بالحركات منونه قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بالماء الفرات قال وكنت قبلا واكثر ما ترد هذه الكلمات اكثر ما ترد مبنيه على الضم لان المضاف اليه يكون محذوفا وينوى, وينوى معنى. فولو اذا بعد هنا نقول هي مبرية على الظن لماذا لانه حذف المضاف اليه ونوي معناه فعلم الفراقطه قابطه لشرط لجو... لج... نعم في جواب الشرط المقدر لان التقدير وبعد يعني واما بعد فعلم ان كل العلم كالفرع للتوحيد أمرك المؤلف أن تعلم لأن المقام مقام ينبغي أن يهتم به وهو أن يعلم الإنسان أن جميع العلوم كالفرع للتوحيد كل العلوم كعلم الفقه والتفسير والحديث وغيرها كلها فرع لعلم التوحيد لأن التوحيد هو العصر الذي ينبني عليه دون الدين العبد ولا يمكن ان يقوم دين الا بالتوحيد فاعلم انه لا اله الا الله وقوم مالك كالفرع للتوحيد يعني باقسامه الثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات فكل العلوم بل والاعمال ايضا مدارها على التوحيد فالتوحيد هو الاصل وما سواه فهو الفرع قال كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي أمرك بأن تعلم وأن تسمع فاسمع نظمي أي منظومي الذي سانظمه وأقوله لان ما سينظمه رحمه الله في علم التوحيد ولهذا أمرك بأن تسمع إليه سماع انتفاع ثم ألل كون العلم أو كون العلوم التوحيد في بقوله لانه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي لانه اي علم التوحيد اي علم التوحيد العلم الذي لا ينبغي اي لا يصلح ولا يستقيم ولا يمكن لذسان العاقل ان لا يبتغي فهمه فاللام في قوله لفهمه زائدة يعني لا ينبغي لعاقل لم يبتغي فهمه <تصفيق> يعني انه لا ينبغي للعاقل ان يدع فهم علم التوحيد لانه الاصل واذا كان هو الاصل وجب ان نقدم على غيره لان الفرع لا يبنى الا على على اصل ثم قال المؤلف فيعلم الواجب فيعلم يعني من جمله علم التوحيد ان به يعلم يعلم الواجب والمحال والجائز في حق الله تعالى يعلم الواجب في حق الله ويعلم المستحيل في حق الله ويعلم الجائز في حق الله طيب فالأقسام إذن ثلاثة واجب مستحيل جائز ويقال للواجب احيانا اللازم ويقال للمحال احيانا الممنوع ويقال الجائز الممكن والمداعى على معنى فما هو الواجب في حقه الواجب في حق الله تعالى ما لا يتصور عدمه بالنسبه اليه كل شيء لا يتصور عدمه بالنسبه لله فهو واجب فمثلا الحياه من الواجب العلم من الواجب القدره من الواجب القوة من الواجب والامثلة في هذا الكثير فكل ما لا يتصور عدمه فهو واجب طيب المستحيل كل ما لا يتصور وجوده الذي لا يتصور وجوده هو المستحيل مثل الموت والعجز والضعف والجهل والنسيان وما أشبه ذلك هذا ممتنع في حق الله عز وجل إذن ما هو الضابط في الأول والثاني الضابط كل كمال فهو من الواجب كل نقص فهو من المستحيل من الممتنع في حق الله عز وجل الجائز ما جاز وجوده وعدمه بالنسبة للخالق مثل النزول للسماء الدنيا وللثوع العرش وخلق شيء معين خلق الذباب مثلا خلق السماوات خلق الأرض هذا من الأمور الجائزة لأنه يجوز أن لا يخلق الله هذا الشيء ويجوز أن يخلقه لو لم يخلقه لم, يخلق لم يكن ذلك نقصا ولو خلقه لم يكن نقصا أن يستوع العرش كذلك أن نزل السماء الدنيا كذلك من الأمور الجائزة فإذا قال قائل ان اثبات الجائز ممنوع لانه ان كان وجوده كمالا كان عدمه نقصا وان كان عدمه نقصاً كمالا كان وجوده نقصا فلا يتصور شيء جائز في حق الله انتبه لهذا المعنى هذا مهم يعني لو قال قائل اثبات الجائز بحق الله تعالى غير صحيح لماذا؟ لأنه إن كان عدمه كمالاً كان وجوده نقصاً وإن كان وجوده كمالاً كان عدمه نقصاً وحينئذ لا بد أن يكون إما موجوداً فيكون من الواجب أو معدوماً فيكون من المستحيل أما أن تقول إنه جائز فليس فلا ينته جواب على هذا أن نقول هو كمال في حال وجوده نقص في حال عدمه إن كان من الموجودات أو هو كمال في حال عدمه نقص في حال وجوده واضح فمثلا إذا اقترض الحكمة أن يوجد هذا الشيء فوجد صار كمالا ووجوده قبل اقتضاء الحكمة وجوده نقص ولا لا. نقص وإذا اقتضت الحكمة عدمه كان وجوده نقص كذا ووجوده في حال اقتضاء الحكمة عدمه نقص نقص فإذا نقول بهذا يمكن أن نقول إن هناك شيئا جائزا في حق الله ويكون في حال اقتضاء الحكمة وجوده كمالا ويكون في حال اقتضاء الحكمة عدمه وجوده نقصا يكون وجوده نقصا اما عدمه فهو كمال طيب نزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلاث في, في هذا الحال كمال في غير هذه الحال لا يكون كمالا لأن الله عز وجل اقترح في ويكون النزول في هذا الوقت فقط ولو اقتضت الحكمة أن ينزل في غير هذا الوقت ولم ينزل كان عدم النزول نقصا وهذا شيء مستحيل في حق الله عز وجل فالحاصل الآن أنه لو أورد علينا إنسان إيرادا وقال إن تقسيمكم الأشياء إلى ثلاثة واجب ومستحيل وجائز تقسيم غير صحيح فالشيء إما واجب وإما مستحيل أما جائز فلا لأنه إن كان كمالا وجب أن يكون إن كان وجوده كمالا وجد... وجب أن يكون موجودا دائما إن كان عدمه كمالا وجب أن يكون معدوما دائما فنقول هو كمال في حال وجوده إذا اقتلت الحكمة وهو كمال في حال عدمه إذا اقتلت الحكمة عدمه وحينئذ لصف هذا التقسيم نعم قال فجائد في حقه تعالى مثلنا الواجب بماذا الحياة والعلم والقدرة والسمن والبصر واشا كثيره للمم... للممنوع الموت والعذف والضعف والجهل وما اشبه ذلك الجائز كالنزل للسماء الدنيا وكذلك الاستواء العرش وكذلك الكلام باعتبار افراده فان الله يجوز ان يتكلم بهذا وان لا يتكلم به طيب وصار من عاده اهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم صار من العاده العاده الشيء الذي يعود ويتكرر فيعلفه الناس ويكون من عادتهم فصار اهل العلم رحمهم الله من عادتهم ان يعتنوا ان يبذلوا العنايه في سبر ذا اي في سبر علم التوحيد والمراد بالصبر التتبع والاستقرأ يسبوه بماذا في النظم لا شك أن هذا التركيب فيه تطويه ومعناه أنه صار من عاده أهل العلم أن يبحثوا في هذا الموضوع الذي هو علم التوحيد بالنظم وفيه عادة أخرى غير النظم ولا لا فيه النثر الكثير أو أكثر كلام العلماء في علم التوحيد نصرا أكثر من كلامهم فيه نظم لكن مع ذلك النظم شائع مشهور معتاد عندهم أن ننظموا الأقائد وعلم التوحيد حتى يكون كما أشر أي المؤلف لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من الضمان. النظم الذي كان العلماء يعتدونه في هذا الباب على اي بحر الرجز وغير الرجز نعم قد يكون على سبيل الرجز وقد يكون على الكامل أو الطويل أو البحور الأخرى المعروفه في علم العروض، لكن أكثر ما يكون الرجز لأن الرجز خفيف عند القراءة وسهل عند النظم سهل عند النظم لأن غير الرجز لا بد أن يلتزم الإنسان قافية معينة، وهذه قد تصعب على الإنسان غير الشاعر. أما الراجز، فكل بيت له قافية معينة. لا يحتاج الراجز إلا إلى إلى إلا إلى مراعاة الشطر الأول والشطر الثاني. فقط قال لأنه يسهل الحفظ. هذا هذه فائدة. فالنظم يسهل للحفظ اكثر من من النثر كما يروق للسمع يروق يعني يحسن ويطرب له السمع ولهذا لو جاء انسان يقرا خطب خطبه قراءه عاديه لا تجد انه يهز مشاعرك او يوجب انتباهك لكن اذا كان نظما فانه يروق لك اما قوله ويشفي من ضمأ فكون هذا خاصا بالشعر فيه نظر لان الشفاء من الظما يكون في الشعر ويكون في النثر لكن لعله يريد رحمه الله تكميل البيت في هذه الجمله والا فان الشفاء من, أو من نعم يكون في النثر وفي النظم بل قد يكون في النثر اكثر لان النظم احيانا يضطر فيه الناظم إلى استعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقيد المعنى وعدم فهمه ثم قال فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزه مفيدة إلى آخر فمن هنا أي من, من هذا الباب أو من هذا المأخذ نظمت لي عقيدة أصل النظم هو ضم الخرزات بعضها إلى بعض في سلك ويطلق على ضم الكلمات بعضها إلى بعض في بيت تشبيها بالخرزات خرزات السبحة أو غيرها مما ينضم وقوله لي نظمت لي عقيدة هل المراد هل اللام هنا بمعنى من من أي نظمت مني عقيدة لإخوان المسلمين أو أن اللام للاختصار يعني نظمت لنفسي عقيدة. الظاهر أن المراد المعنى الأول أي نظمت عقيدة لإخوان المسلمين مني عقيدة فعلة بمعنى مفعوله أي شيء معتقد شيء معتقد والعقيدة في الأصل من العقد. وهو إحكام الشد وضده الحل وهذا في الأصل يعني في اللورة العربية وأما في الاصطلاح فهو حكم الذهن الجازم هذه العقيدة يعني أن تحكم على الشيء حكما جازما تحكم عليه ذهنا ولا لفظا ذهنا يعني تعتقد في قلبك بأن هذا كذا نفيا أو إثباته جازما به فلا عقيدة مع الشر لأنه لا بد من أن يكون هناك جزم ولا عقيدة باعتبار نطق اللسان لأن نطق اللسان يقع حتى من المنافق فالمنافق يقول لا إله إلا الله ولكن ليس عنده عقيدة إذن العقيدة تاريفه صلاحا حكم الذهن الجازم طيب هل نقول المطابق للواقع او لا لا ما نقول هكذا بل نقول حكم الذهن الجازم فان طابق فهي عقيده صحيحه وان خالف الواقع فهي عقيده فاسده اعتقاد النصارى ان الله ثلاث ثلاثه هذا عقيده لكن فاسده او صالحه فاسده لأنها غير مطابقة للواقع فاعتقاد أهل التحريف أن الاستوى بماهل الاستيلة عقيدة لكنها صحيحة أو فاسدة فاسدة لأنها خلاف الواقع لكنهم يتسمون بذلك ويعتقدون هذا فصارت العقيدة في اللغة من من العقد وهو إحكام الشد الذي ضده الحل وفي الاصلاح حكم الذهن الجازم فقولا حكم الذهن خرج به قول اللسان لانه لا يعتبر عقيدة إذ قد يقول إنسان ما لا يعتقد وخرج بقول الجازم الشك فإن الشاك لم يعتقد طيب ثم هل يشترط أن يكون مطابقا أو لا نقول لا يشترط أن يكون مطابقا للواقع لكن إن طابق الواقع فالعقيدة صحيحة وإن خالف الواقع فالعقيدة فاسدة نعم ايه طيب إذن أدى قادم تسميع إن شاء الله ها؟ من قوله وبعد فعلا إلى, إلى قوله واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة ايش على خمسة إلى قوله ويشفي من ضمنه سمنا ما اسمك؟ ها؟ حالي. خالد حالي. يلا اقرأ رب في السلك توافقي سلكي ها؟ نظام بسم الله الله نظام توافقي مقدمه وصلت اخبار لك فاطمه وسمتها دلوقتي دلوقتي في هي عقد هي ابكي على على ما الشيباني فانه امام الاثري <unình> الاثري <accurately> حله والعفو والعفو والغفران, والغفران ما نجم أضاء وحله وسائر وسائر منازل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن المؤلف رحمه الله بين أن من عادة اهل العلم رحمهم الله أن يعتنوا في علم التوحيد بالنظم وبين أن النظم يسهل الحف وانه يروق لسنا وهذا صحيح وأنه يشفي من ضماء وهذا الثالث لا يختص به النظم بل الذي يشفي من الضماء النظم غير النظم ما كان واضحا بينا فهو الذي يشفي من ضماء وذكر عنه من أجل ذلك نظم عقيدة من بحر الرجز، ووصفها بأنها وجيزة يعني غير مطولة وهو كذلك فإنها ليست مطولة يذكر فيها رحمه الله القواعد العامة بدون تفصيل وانها أيضا مفيدة يعني تفيد قارئها وسامعها وكاتبها أيضا فقوله إنها أرجوزة وجيزة هذا ليس فيه مدح لكن قوله مفيدة فيه مدح فاذا قال قائل كيف يسوغ للانسان ان يمدح ما كان من صنعه وتاليفه وهل هذا الا افتخار فجواب يسوغ ذلك اذا لم يقصد بهذا الافتخار على الخلق وانما قصد بيان الواقع فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد ادم ولا فخر وقال ابن مسعود لو أعلم أن احدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه وهذا يتضمن بلا شك يعني أنه على علم عظيم بكتاب الله عز وجل لكن هل ابن, عب... ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا القول ليمدح نفسه ويبتخر او ليحث الناس على التلقي عنه وعن غيره من اهل العلم أه؟ الثاني بلا شك ايضا العلم رحمهم الله اذا صنفوا يذكرون فوائد مصنفاتهم وقد مر علينا في النحو ان ابن مالك قال في الفيته فائقة الفية ابن تقرب الاقصى بلفظ موجزي وتبسط البذلة بوعد منجزي وهذا تنون عليها لا يفتخر بها لأنها من تأليفه ولكن من أجل أن يحث الناس على تلقيها وتعلومها هكذا المؤلف رحمه الله هنا قال مفيدة لأجل أن تحرص عليها وعلى ما فيها من الفوائد قال نظمتها في سلكها هل نسميه علماء البلاغة الاستعارة لان هذه الارجوزه ما لها سلك لكنه شبهها بماذا بخرزات السبحة التي لها سلك فتنضم لينضم بعضها الى بعض ولا يضيع بعضها عن بعض ولا تتفرق وتتشتت نعم في سلكها تشتمل على مقدمة وستة ابواب وخاتمه قال مقدمه وست ابواب كذاك خاتمه سيكون مجموع كم ثمانيه المقدمه وخاتمة وست الابواب وسمتها اي جعلت عليها علامه لان الوصن هو العلامه وفي بعض النسخ سميتها والمعنى متقارب يعني انني سميت هذه المنظومه وسمتها جعلت عليها علامه بالدره المضيئه اصل المضيئه المضيئه لكن سهلت الهمزه لاجل استقامه البيت الدره هي اعلى ما يقتنصه اهل البحر من البحار والمضيه يعني التي لها اضاءه لقوه صفائها وحسنها وهذا الاسم مطابق لمسماه فان هذه المنظومه جره مضيئه لمن قراها وتاملها لان فيها فوائد عظيمه كثيره فيما يتعلق بالعقيده في عقد اهل الفرقه المرضيه في عقد عقد بمعنى اعتقاد فهي اسم مصدر يعني اعتقد يعتقد ما المصدر اعتقاد وعقد اسم مصدر واسم المصدر يقول النحويون ما دل على معنى المصدر ولم يشتمل على حروفه كل ما دل على معنى المصدر ولكنه لم يشتمل على حروفه فانه يسمى اسم مصدر اهل الفرقه ولا الفرقه طيب الفرقه يعني الاختلاف والاختراق والفرقه الطائفه وما المراد الطائفه ليس المراد اهل الفرقه مهم اهل الفرقه اهل لكن المراد اهل الفرقه يعني الطائفه المرضيه التي ارتضاها الله ورسوله والمؤمنون وهم أهل السنة والجماعة الذي كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ضد هذه الفرقة المرضية أصحاب الفرق المسخوطة من أهل البدع على اختلاف أصنافهم وأنواعهم يقول على اعتقاد السداد الحنبلي امام اهل الحق ذي القدر العلي يعني انها مبنيه على اعتقاد ذي السداد السداد يعني الصواب الصواب المسدد الموافق للحق وقول الحنبلي صفه لذي لا للسداد يعني على اعتقاد الحنبلي وهو الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيء يعني ما. الإمام مشهور فنسبته إلى حنبل لأنه جده إمام أهل الحق إمام أهل الحق يعني معناها الذي يقتدي به أهل الحق لكن إمامته رحمه الله وإمامة غيره من, من العمة ليست إمامة مستقلة بل هي إمامة تابعة للإمامة العظمى وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست إمامة مستقلة بل إمامة تابعة للإمامة العظمى إمامة محمد صلى الله عليه وسلم ولولا اتمام هؤلاء لئمم به صلى الله عليه وسلم ما صاروا آئمه قال الله تعالى وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فهؤلاء الائمه الاربعه وغيرهم من ائمه المسلمين صاروا ائمه لانهم اهل للامام بما اعطاهم الله تعالى من الصبر واليقين طيب امام اهل الحق ذي القدر العلي القدر يعني الشرف العلي ضد النازل فالامام أحمد رحمه الله له قدر عليه بين أهل الحق تكاد تكون الأمة كلها مجمعة على الثناء عليه حتى إن بعض العلماء قال إنه يجوز أن نشهد له ولأمثاله بالجنة لأنه من أهل الجنة لأن الأمة اتفقت على الثناء عليه وقد قال الله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس فإذا شهدت الامه لشخص بالصلاح فلنا أن نشهد له بالجنة والمسألة هذه في, في آخرة لكن الكلام على أن الرجل قد اتفق على أنه رحمه الله من أجل ائمه الدين وأعظمهم قدرا وحصل له من المحنة في الدفاع عن عن السنة ما يعلم من ترجمته كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهايه, والنهاية وغيره من من تكلموا عن سيرة ذجال قال حبر الملأ حبر بمعنى عالم ويقال حبر يعني بهذا الحاء وكس الحاء حبر الماء أو حبر وهي موافقه للبحر في الاشتقاق الأكبر ولا الاصغر الأكبر في الاشتقاق الأكبر لأنها موافقة لها الحروف دون دون الترثيب حبر بحر حروفها واحد علبة والحورة لكن اختلفت في الترتيب إذن فهو العالم الواسع العلم العالم الواسع العلم يسمى حفرا وقول الملا يعني الخلق ومن المعلوم أنه رحمه الله واسع العلم وكثير العلم ولسيما علم المأثور مع أنه يتكلم بعلم معقول كلاما جيدا كما يعرف من كلامه في الرد على الجهمية لكنه في علم معثور أكثر أكثر منه في علم المعقول نعم قال حبر الملأ فرد العلا يعني متفرد بالعلا والشرف ولا شك أن هذه الأوصاف التي تدل على الإطلاق لا شك أن المرادة لا أن المؤلف لا يريد بها الإطلاق لأن مثل هذه الأوصاف على الإطلاق لا تنطبق إلا على الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها أوصاف نسبية يعني بالنسبة لمن دونها مع أن الأولى والأفضل أن تكون الألفاظ مطابقة للواقع بحيث لا يحصل فيها غنو لأن الغنو قد يخرج من الإلسان إلى الكري وتوجيه هذا الشيء مثل هذا الكلام المطلق أن يقال إنه حبر الملا في وقته، فرض العلا في وقته، نعم، وأما نقول على سبيل العموم أن فرض العلا في في كل زمان ومكان، فهذا غير مراد للمؤلف الرباني، إيش معنى رباني؟ يعني الذي تلقى علمه من من شريعة الله، لأن الشريعة ألصق ما تكون بالربوبيه فهو رحمه الله تلقى, شريعته من تلقى علمه من شريعة الرب عز وجل وقيل إن رباني هو المخلص لله في علمه النافع لعباد الله المربي لهم على شريعة الله وهذا المعنى واضح المخلص لله لا يقصد الا الرب النافع لعباد الله المربي لهم النافع لهم بالعلم المربي لهم تربيه خلقيه او تربيه علميه يشمل الامرين فالتربيه العلميه قال العلماء معناها, معناها ان نربي الطلبه بصغار العلم أو بصغير العلم قبل كبيره، فإن هذا من التربية العلمية لا يأتي للطالب المبتدئ يقول تعالى نقرأ في نقرأ قواعد الرجب. إذا قرأ على الطالب المبتدئ قواعد الرجب، في كوماتي نتكلم باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية، ما يدل عن شيء أبداً، لكن نربيه بماذا؟ بصغير العلم. نأتي مثلا بكتاب مختصر مبسط ويتدرج به شيئا فشيئا في النحو مثلا قال تعال تعرف النحو قال ابدا ما أعرف من النحو شيئا ابدا قال إذن نبدأ بالكافية نعم يصلح هذا ما يصلح لا بد أن تربيه تبدأ بأصغر كتب النحو حتى يترقى شيئا فشيئا في أصول الفقه كذلك في كل العلوم ينبغي أن ترقى بالطالب درجة درجه أما أن تقول اقفز من أسفل درجة إلى على درجة هذا لا يمكن وربما يكون في ذلك ضرر كبير عليه مش الضرر أنه إذا لم يفهم انغلق ذهنه